مؤسسة أجناد تقدم كبروا واستبشروا دولتي لا تقهروا دولتي نحن لها ما بقينا ننصروا دولتي بنيانها من دمانا يعمروا دولتي راياتها في المعالي تفطروا كبروا واستبشروا دولتي لا تقهروا دولتي نحن لها ما بقينا ننصروا دولتي بنيانها من دمانا يعمروا دولتي راياتها في المعالي تفكروا جندنا يوم الوضاء قيلهم لا تفتروا عزمهم لا ينثني روحهم لا يخسروا يندنا يوم الوضع قيلهم لا تفتروا عزمهم لا ينثني رحمهم لا يغسهو يا لهم من سادة العلاق قد شمّوه يندون في بلهم للوراق قد حيرو يا لهم من سادة العلاق قد شمّوه يندون في بلهم للوراق قد حيرو كفروا واستفشروا دولتي لا تقهروا دولتي نحن لها ما بقينا ننصروا دولتي بنيانها من دمانا يعمروا دولتي راياتها بالمعالي تفكروا جاعدانا أقبلوا واحشدوا واستنفروا جمعوا أجنادكم في جحيم تسعروا جاعدانا أقبلوا cudû ve istinfirû يمنعوا اجدادكم في جحيم تشعرون إنكم ما بين أن تقتلوا أو تؤسوا لم تزل اشياقنا من دماكم تقطر انكم ما بين ان تقتلوا او تؤسوا لم تزل اشياقنا من دماكم تقطر كبروا واستبشروا دولتي لا تقهروا دولتي نحن لها ما بقينا نصر